شك كده الصوت بيتكرر <تصفيق> طاهر طاهر ايوه فعلا يا نور الرجاله انقرضت هو بعد دي في رجاله لا خالص يا طاهر بصراحه ما فيش انت واخد معنى في نفسك على فكره يا طاهر ماري ايمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نورتي الراديو يا نور معلش جيت متاخره يا قمر موضوع الحلقه عن ايه ده نورك حبيبتي ولا يهمك جيتي متاخر موضوع الحلقه ما... انسى تحكي لي <تصفيق> انتي تقولي لي طيب يا ماري عشان انا قلت كتير بصراحه انا تعبت ديب... بصي آه... طب انا هختصر لك يا واحده اتخطبت عندها 15 سنه واعدت اربع سنين وخطيبها ده اصلا هي مش كمان مش اتخطبت اللي هو قراءه فاتحه وخطبها ده بيستفر كتير في الشغل طبيعي شغله بيستفر كتير مهم حصلت مشاكل بينهم ان هو عايزها ما تتكملش تعلمها علشان هي كده كده بعد الجواز مش هتشتغل ده غير ان اهله بيعملوا البنت وحش جدا ما بيسألوش عليها نهائي وخذي بقى الشغل بقى النسايب والكلام ده اه اوكي أم بعدين هي طلبت منه بعدين هي طلبت منه ان هي ينفصله علشان المشاكل تزيب بعد ما انفصلوا اهل الشخص ده وهو عملوا لها مشاكل كتيرة جدا وطلبوا من اهلها تعويض على كل السنين اللي راحت من عمر ابنهم معاها طب ده بالزمة ده كلام ده شغل يعني نظر اسامة صدقوني مفيش ادنى مشكلة ان البنت تتجوز في سنة صغيرة. واضح من اول كلامك كده يا قسامة مش عاجبني هكمل المهم الفصل بدليل ان الجيل اللي قبلنا كان الزواج في زن مبكر وكان نسبة اطلاق اقل بكتير من دلوقتي بعكسر ايام دي واللي كلنا بنعترف ان في نسبة عنوسة علي جدا للبنات بس الوطن للبنات في الوطن العربي كان كل ومصر بشكل اخص لا هو على فكرة مش عنوسة ومش للبنات هي الرجالة اللي انقردت يا أسامة عشان صحح لكي المعلومة الرجالة اللي انقردت ده غير بص لأ بص في حكاية الزواج المبكر دي أنا مش معاك فيها وحكاية الطلاق برضو مش معاك فيها الطلاق ده بيجي من تفاهم بين الاتنين مش همالهاش دعوة بالسن على فكرة ده بيبقى تفاهم بين الاتنين بالنسبة للزواج المبكر ده غلط جداً يا جماعة الكلام ده بيحصل في الأرياف بس والقرى بس مش مش في المدن وال... والكلام ده يعني إيه الواحدة يكون عندها 15 سنة ولا 12 سنة وتتجوز ده إيه إن شاء الله يعني طب ما هي أحسن ما تمن أول بقى ما تتولد بقى تتجوز على طول لما هو ما ينفعش تمام ولاء عبدالله سلام عليكم عاملين إيه تمام الحمد لله يا ولاء scoprop um, Fly, fly little wings Fly beyond imagining The White as dove upon the wind of heaven's love, past the planets and the stars, leave this lonely world of ours, escape the sorrow and the pain, and fly again. has begun Take your gentle happiness Far oh, too beautiful for this Cross over to the other shore There is peace forevermore But hold this memory bittersweet Until we meet tab aywa tab had tab dayeb rabiti gibe, tabe, Mocharin for o <تصفيق> <تصفيق> وهن جه انا تاني وهعمل ريفرش للصفحه عشان بتقول لنور محمد ليه بس يا دا دا انا لسه امبارح كنت بقول عنك طيبه شكلي اتخدعت بقى معلش يا رانيا احمد زيبيان الرجاله انقرضوا ايه على المسلسلات التركي وشفنا لميس وسمر والحاجات الحلوه بعد كده حبينا البنات المستوردة وطنشنا المحلي وكمان البنات في مصر كتير اوي المفروض تعملوا هجرة جماعية انتو برضو مش مقتنعين ان الرجال هم اللي انقرضوا يا جماعة وبعدين على فكرة اللاميس احلى من ثمر علشان بس ما تقوليش ثمر احلى والكلام ده قاندر من روجة نظري اللاميس بصراحه هي الطب سمر حلوة اوكي بس انا لاميس بترحى بموت فيها ام انا anyway ام مهنة كامل انضخة 15 سنة وما تكملش تعليمها واهلها بيعملوها وحش وطلبت منه انفصاله عشان المشاكل وبعد الانفصال اهل الرجل اعملوا عمل معها مشاكل و لا وايه عايزين تعويض اخذ اخر زمن بقولك يا نور هو الفيلم انده مفوش على الناتو سينا عايز او مشرب طب يعني يا مهندة انت عايز نختصرلك القصة في ايه هي طلعت كده بقى هو القصة كده نعمل لك ايه يا مهندة وبعدين عايز تشرب يشرب براحتك يعني ماري ايمن سريمان بتقولي البدنامج عن الفول <تصفيق> منك الله يا قسامة جرستني بسبب ام الفول اللي زرعته معلش يا ماري حقك علي انا اسمك منهم دول دي ما هم اجعيهم طاهر <تصفيق> طب يعني الكلمة دي هقولها ازاي يا طاهر احي يا بنت غلازي وبنت من في نفس ذات الوقت بتزيحلي على الهوى كده ماشي يا نور انا هوريكي مفيش أسوان الرياضي بعد بكره <تصفيق> لا لا لا لا كده يا طهر هنختر بعضنا على فكرة كده هنختر بعضنا إلا أسوان الرياضي <تصفيق> <تصفيق> ده لازم يعني ده مقرر كل خميس يعني مش هينفع كده يعني انت جيت على الجرح كده يا طهر يعني وبعدين أنا بنت بعدك بس لفكرة مش بنت منطقتك أنا كنت بنت منطقتك من سنتين بس دلوقتي مش بنت منطقتك اميرة نور العالم, العالم وصلوا وصل الامر وعملوا رحلات سهيحية واحنا لسه بنفكر في حب او لا ونبكي لما مهند ومسلسل يبكي ولا يبستي اميرة يعني ومش حكاية ولاي بنفكر في حبي بس ما فيش حياة من غير حب تمام آه... اي نعم في ناس اصلا يعني مجرّة بتهوش وفي ناس دلوقت في قعدة سنجل وفي ناس بتحب وفي كده يعني بس مفيش حياة من غير حب تمام اي آه... حبي بس بقى اي اوضحلك معلومة ان انا في اي مسلسل تركي لازم في اي حلقة ابكي عليها وبيزداد في الحلقة الاخيرة كمان يعني بتأثر جدا انا اخر يعني لما كون متعلقة بمسلسل وفجأة يخلص دي انا بيبقى بالنسبالي نكد نكد زيان رانيا عبدين احيم السلام عليكم مخسين مخسين عرفة اني منورة طبعا طبعا بقى بقى ايه ابنتي عاملين ايه بقى تمام الحمد لله يا رانيا تمام اه احمد زيابيا مسلسلة تركية ايه؟ ده كلهم عيال سيس ما ما تفرقوا بقى بين الراجل والمان يعني مهند دا كان هيموت ويعمل معايا مسلسل يا شيخ او تصدق اول مرة عرف قال يعني مسلسل هيسيب الدنيا كلها وهيجي لك انت يعني طيب ماشي دي كامل البص anyway. بس انا رفضت لانه بياكل نايتي كتير وكماني البنت سمر انا زيقت من التروكيين كل يوم اتسالات من مهند و سمر ده عالاساس انك ايه يعني انا شغال افكرلك في حاجه عالاساس انك ايه يعني احمد استقق بعد الظهر في ايه ايه الناس دي <تصفيق> نعمل رفريش حلو مهند و سمر كل, شغ... كل شوية اتسالات يا ابني ايش حياتك <تصفيق> احمد زيابيان انا معاكي اكيد لميس احلى طبعا وانا بموت فيها بس السمر برده مش وحشة وكلهم اجانب انا مش لاقي حد مصري خالص وحياتك ولا هتلاقي يا احمد مش هتلاقي حد مصري برضو <تصفيق> <تصفيق> انا سمر عن فكرة مقولتش انها وحشة بس هي حلوة يعني ظريفة بس لميس طبعا يعني كده امان anyway. ماري ايمن نور نوري انت تتفرج على مسلسل فاطمة ممثل الاسمه كريم أمر الزهر كل واحد اسمه كريم بيبقى أمر انا بتفرج على مسلسل فاطمة <تصفيق> انا بتفرج, آه علي ماري بتفرج على مسلسل فعلا فاطمة بس تفقى بصي انا قربت اعمل على فكرة احداث بطيئة جدا يعني انا عايزة احداث بسرعة عايزة... عايزة اي حاجة تحصل دول كانوا يطلعوا عيني لما تجوزوا اللي هو كريم وفاطمة هو على فكرة انا مايكي كريم اه فعلا قسطول جدا انا مكنتش مقتنعة كده في الاول بس لأ اكتشفت ان هو يعني تحفى بس مش احلى برضو من من مين من مهند ورود وامير ومين داني ناس كده تاني كتير يعني طيب طاهر طاهر يا لهوي على الحاول لميس احلى من صمر طب ازاي يسيب كنسي مفيش احلى من المصري هو في بعد عائشة كلاني عائشة كلاني الكلاني دي بابا يعني دخليني قولك حاجة دلوقتي على فكرة يابني ايوه لميس احلى بكتير من صمر حط اللي كده في وشك وانت هتعرف تفرق حلوه قال صمر احلى من لميس امشي امشي يا طاهر متعصبنيش عليك على فكرة متعصبنيش عليك وبعدين عائشة كده الكلان اللي دي تحطها جنب الحيط خالص يعني العائشة كده يعني انجي دياب نور للميس ولا لثمر الاثنين حلوين بالسنة اكتر ومثلة الركاية بموت فيها شهرزاد اللي فواي بقى الحب لا بصي هو المسلسل تحفى المسلسل وواي الحب تحفى بس شهرزاد مش حلوة زي لميس وثمر ما تقنانيش بكده خالص يا انجي ايه ده؟ لا لا لا ده مستحيل شهرزاد أحلى من, سم... من لميس ومن ثمر ده من ربع المستحيلات يبنسي <تصفيق> أنا دلوقس بقيت بعمل مقارنة بالمسلسلات كلها وبحط بعمل ايه اتجننت خالص بقيت بحط في دماغي بعمل جدولين جدول لممثلين التركيين اللي هم البنات واحد للرجالة بكتب بقى مين احلى في الاول ومين اللي بعده ومين اللي بعده شهر ازاي هتيجي اخر واحدة على فكرة ايه انجي لا لا لا انجي بصراحة دقيقتيني رانا احمد سلام عليكم ازايكم بقى بقى عاملين ايه تمام الحمد لله يا رانا انا مش عارفة ليه جماعة انتو بتعلقوا كده بح بحس اني فيه بت بتعلقوا ليه الناس تقولي بقى بقى عهود مبارح وحسيت ان هاي الشريط سافة معاها بتكرر الكلمة سبعين مرة انجي زياب، انا بموت في مسلسلات التركي خصوصا وابقى الحب ودموع الورد وأنور وشهرزاد بموت فيه ومسلسل حريم السلطان بتاع أنور الجديد روعة ومسلسل الفاطمه شكل وجامد وكمان كريم اللي في المسلسل بحبه احنا قلبنا الحلقة مسلسل <تصفيق>